Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duası Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'mudu ve iyyâke nesta'in İhtinâ sırâta'l-müstakîm Sırâta'l-lezîne el-amte aleyhim Gayr-il-maghdûbi aleyhim Ve la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 الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا ولي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله. الصلاة والسلام عليك يا من زيّنه الله.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 الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائِ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تعية وسلامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم